أحبك حباين حباين وحباين لأنك أهل الزاك أحبك حباين حب الهوى <تصفيق> وحب <تصفيق> لانك اهل لجاك فام الذي وحب الجوام فكشفك لي الحجبة حتى اراك واما الذي اتى اهل له كدا كدا كدا كدا فشغلي كده من bell O Jesus, بمساستضار ساله منزل الذي يقود خطار وسائل, وسائل المصير وكان و... يحفر حفر وسلمت في فهوى بها سلمت ما تحيا والسم داخل الفم، وسائل لللبن المصاف ص من بين فرس ودم. من بين لحم, لحم وتم سلق من عصفاك وسائل بطون النحن تقاطرت شذداً لشهد من حلك سبحان يا ربي سبحان تجليت سصاد أرأت في كل شيء ولكن لا بشيء اراك, أراك بعين بع قلبي ولكن عيني لا اليك توكلنا يا الله يا فاتح الباب يا رب يا, يا, رب يا فاتح الباب يا تواب على العاصي تشرا <تصفيق> يا حمد يعدي من انت من الحمد الحمد <تصفيق> <عم>. الحنات فيه <تصفيق> اسمع <تصفيق> اخوانا يعني المجلس نشتغل احنا جايين نقعد ولا جايين نشتغل انا راجل مريض والله واقف. اهو قال لما احنا جايين نسمع ليه اخوانا يعني المغلس جايات اشتغل يعني والله عيب والله والله احنا قفل قبيبي الله الله قلل هلا يا رجال الامل الساعة العمل يا رجال العمل ايه الجابلي توه صار لي تروش الشوشة شقتي ما شقتي يا الله الله الله الله الله ايه ايه الله ايه الله الله الله الله الله الله الله الله الله افتح افتح افتح يفتح يفتح افتح خالح اذا خليكم مفتاحوا يفتح الله لكم افتح ارسم يرسم هذا هلا يا نايت الشباب العليان انا هلا الشخصي الساجي الميوميو القاهرة اللي يبارك ما في المركز سعود امس سي لي الله هو الله وكل يسعى بك الود فالكل غير وكل الذي فوق التراب تراب ومى جلل هي تأي يا صاحبة يا ريت يا ريت يا ريت يا To see ya, ya, ya, ya, الشيخ رشاد ايتي الملبي الشيخ الهي الملبي ابو الأنوار بالبس خليسي وروحي بالبس ابو الشيخ رشاد بجيب أولاده أخويا عمده ورغي الله بالملك البديد اللي حضر الله عليه أواسي خوسي في الملك ولنقل الحمر حمك الوساء يوسي في الملك ولنحضر الله عليه أواسي خرشاك المنسو شتنا لعداء وحد حد محمد أبو علي حد لحمد أبو فوز. الحق محمود أبو عمر وسيدنا الأمور الحفري والشيخ أحمد والشيخ محمد طلعا عبد الله الشيخ أحمد العسد اسمي الصبح صبح الحج و اسامه بن ابرازيل و العابر الشيخ محمد اللي يحيي البشمرجس علي حسن خطاب والحق الحج ابو علي اللي ربنا يسمحله ابو حسن وحسن حسن الحج احمد ابو عسل اللي الصغير والكبير مشى الله ذلك يا ابو عمرو انا ما انسى روحي انا هو يزيد نفسي يا حبيبي انا يا بيي في حقي بغي يقول ليس بشرف في ليس بشرف في يا من صوب الصصا عيني و ويدي قلب النفي يا عمي يا ابو علوه يابا يا عمي يا ابو علوه يا تيا الله يا يا باطل يا الله يا عبا يا بسلي عمي يا بسلق يا عمي يا بسلق يا عمي يا بسلق يا عمي يا بسلق على جواب العرب يا راح يا يا ابو الخليج يا ابو الخليج يا ابو الخليج يا ابو وجهي ابو وجهي يا ابو وجهي يوبا يوبا يوبا يا عمي يا ابو شغلنا يا عمي يا ابو شغلنا هداه الشذى يا غبي يابا يابا يا عم يا كلونا يا عم يا كلونا سيادتك لاجي سيادتك لاجي حق يا يا بعد دي وهاها يا بعد دي وهاها ايوه يا بعد دي الليله دوس انا ملي عنبلاد سو روحي لحد على السعيد فازل نفسي يا هوه ما يلهو وانا وانا وانا ما Keep alive. When the wind blows, we will be safe. So pass the torch. Face and walk the path. يا خيبة المساء إذا لم تسعي في والصبر خان واللقاء المسوفين Fellow uh -huh. so -oh. and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 الحسين سيد الشهنة يا روح روح يا شيد كربالة يا مولانا يا معاشور سيد شباب الجدى يا ولي الدعم يا ولي الدعم سيني علي سيد العابدين سيد المعابد يا سيد المعابد ايوه يا منصب الوالدين اي حد قالوا يا ابا او والدتي طبيب الوالدين يا دواء من في ويا ستنين يا شخص مرضي يا كواسق صدي سنزلي علي زين العبي يا كلا شراب أنا من وعدك الخار بعدك العاشقين يترسس في المسكين يوبا يوبا العاشقين يترسس من يا ليل يا بالي تعانيات السهي يا راح يا بالي عانيات السهي صاب بالمكان يا اصحاب البكاء ملك و اي مسجال يا لالا يا اربب الاحوال يا اربب الاحوال يا اربب الاحوال قسمي يا علي يا الحدي جمال السيديو يا صاحب الطالب يا صاحب الطالب يا طب يا صاحب الطالب يا عود من حدا دورنا يا باشا انت العباءه شوف الهجاج يا ابو عبد الله يا يومه تخاف كل يوم من حمد محمد ابو شهر يا ابو عبد الله يا ابو يا عود سليم سليم يا أبستيم، يا, يا يا يا يا سيارة يا سيارة سيارة الله يا سعيد، يا يا سعيد، الله يا سعيد، يا يا يا الله امامك فانت تتحدث عنك فانت تتحدث هذا فانت تتحدث من فانت تتحدث عنك فانت تتحدث عنك فانت تتحدث عنك فانت تتحدث عنك فانت تتحدث ان شاء الله فبر العرب خمسه وعشرين اربعه شوف قلبنا بعزيزه العرب خمسه وعشرين اربعه وباليس سيدها تلعب بالشجن اللي حدها تولد والصحبه السريه الحلوه We've got the ability of the Lord, Haddu Badr, and Abu Haddad, and the Sadiq, and the Sadiq, and the Sadiq, and the the the the the سيد عبد العزيز الحجاز، أخا عبد الله من حضر مولنا، شاء الله في قيصر ثلاثين عبد العزيز الحجاز، الله، اللي لقيا، إن شاء الله على كل الله عافاكم، شقادة نفسي، اللي لقيا عزبه, عزبة الاستاشفه دلواع مشاي الزلط والرابع ان شاء الله وكل اللي وليه والسوق البسطه ازاي سيس والحجر مع بالحد حسب السرود اللي حجر الورقه شكرا لك وبيت الشروق <سؤال> على حسب الشروق اللي حدنا نورت اااا حسن السروسي والمسلمية اللي حضر ابن عروري ازاي الله هو الله. هو. الفتحة، الفتحة. على روح الشبح للبعث ردنا ربنا رحضر احمط يا على خضر من نوم يا ولا انا فرد طوارئ يا ماما وحلمت من رغبه في ازاي انا وما محسوب على زيني الحسين القدر لكن اللي ملاك بخمر الهوى Sisi, Sisi, Sisi. Tell me, Ezra. She's behind the wheel of a big car. Sibn al Husi, the head of the family. The court is strong. But the سيدي المساسين وقم العوان ماما الزين إذا كانت القيامة ومدى على ست السيدة زينة وقول يا رب اتمرت خطري ترامل ست السيدة زينة في الدرداح تحت النبي من عند اللي طلعوا الست السييده زينب دخلت الكريمة على جدها وجدت سيدنا النبي قاعد ومترقب سيدنا الحسن على فخذ جد اليمين وزبنا الحسين على كتر جائكو الشمال قالت مبناء عطيري يا جابي فدع العمامة وقال على راسي يا زينة من عوادي والله الكل جيلك وتمان الكل جيلك وتمان في نظرة عرض عليلي ومين يدوي درح قلبي غير كنت يا يا زينا يا زينا يا زينا يا زينا يا الاه من جوه. لما ناس تقول الاه والاه ما تعرفهاش. وناس تقول الاه على راح ولا جاش. وانت تقول الاه من جوه عشان انت اهلك. ايما والفه هتعيدك مع الله يا باعثا ويرى على سيدك ينورك من يا ابن المدد من ضياء الانس ويزيدك عاوز تكون سعيد الضارين ما للحرام سيدتي يا سيد زين دي يا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 قوليلي ويلي ويلي امتى تحن عليك متجرحه ع الجيلي ومتجرحه ع الجيلي علي العالم مشرح علي العالم مشرح ان علي العالم مشرح بود يا كريم جتي سوني لك سرور يزهر جمالك يا رضا يا رضا يزهر جمالك يا لا ولا توي تخلي محمد باطن و خفيف مرقب أي صغر باطن باطن و خفيف لم تجلال تجلال رب للرسم من فاني تبحر المال تبحر المال The Wahili man, the Wahili man, ne ne ne ne وحدي أمشي فيه اهل الدين غير موالي يرسي على اللي هي يرسي على اللي هي يا قبل لي Young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, young, على البر هيا إله يمشي فيه على البر دعوة صلع الصلاه هيا اللي يمشي فيه ايوه حبيبي ايوه هي سيدة زيلا الكريمة العظيمة هي سيدة زيلا ام العواد هي صحبت الفرا هي صحبت يا هي زيلا ايوه حق وسامه زي النبي يا زي النبي ياما يا زي النبي الحمد لله للذي يا مصي نبي لله نبي لله لله دعواك للذي يا حلت لله يا يا, يا من اللي جريه ان كان لله ده بوطفر من السادة على جهر بحر العيانات اللي باعه واشتره يا عمر يا بعطيه يا لا با اللي باعه واشتره واشتره بلابه رسي ملاك علمي جوالا ساكب وعيبي بيبقى في بياني لكن بيشي في النبي سجل النبي بالعين على عين ممي يهياني حبيب قطوي بيجي تحكي لكم الشمس على عيني يا ماما يا وي عاد حفي لكنه سيرا ان انت من غير تعيا ان انت من غير تعيا يا ويلي يا ويلي قلب من القلب في الطريق الطريق اكلبي يا رجال يا رجال بره يا خالي بره Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, ماما mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, يتجايف على الكل يا بنو عرضي زي الفل يا زي الفل ماما يا حليل يا يا, يا, يا كل الحنان ماما يا بنت الخليفه ماما يا بنت الخليفه يا علي يا كالمقام يا ابو محمد ماما يا بنت الخليفه خليفه ماما يا بنت الخليفه يا بنت الكرم يا ولا يا ولا يا بنت الخليفه والله ماما يا بنت الخليفه si si Sisi si si, ya Bashar si si, im lil el kaisa, im sharaniya, abou maqamar eli ganazeh, ay wahuda ya Bashar el ganazeh, wa al babik ma mazeh, eskeras ma wa al babik ma mazeh, I'm not a good job من جاري قابل اكل الحال بيبيبي قابل اكل الحال بقى كل يوم شيل زيت ولا بس ده ري خل حالي حاله على عقلي كل فكره فايجي مغر خل حالي يا مسرحلي في البلاد إشباي ما وبيدي إش وبي. طب ويبسي بحرو بشهوة يا محتف علي إداره إداره يا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 The words of the sea, the clouds, the eyes of the sea, the eyes of the sea, يا سندر رب التهيبا واهلي ما دام قالوا ولا الكلام من لمده الغرب قاروا ما داموا Bol bol <laughs> كان جرحي, جرحي ا قلبي انا وانا أنا أنا, أنا, أنا, انا انا بس, أنا بس اللي حسسته و انا وانا بس اللي الحب الحب أريد وألف القا من الحب القالع من الحب خالي خليل يصحصح على عين على عين آه في من يا على عيني ساعتي بيقول في من سبع على سبايكي ساعتي بيقول يا حس تسمع جميع عيني تسمع جميع ليس عن المستفوف والله يجيب معنا يوم العرض على الله وبيحشر كل محرف وحبيبي. يا لاي مهل البلد يا لاي مهل الحال يا لاي مهل الوع علي علينا لي منحب وعد وقضى مكتوب بإدناء يا وسعي سرح علي ماما يا مولعاني ماما يا مولقي السكي واللي على اللي معمل تاوه التواب الغالي التواب الغالي بلد لفي شر البلد لفي لفي بخلين أدور على دوائل بين العباد ملئين بين العباد ملئين أمام يا لله لا لا لا يا كش يا وماله يا ابي قيم يا لله يا كش يا وماله يا كوي يا قلبي المبان يا كوي يا قلبي المبان يا مقهره بالمخاليق يا مقهره بالمخاليق هو ده يبقى حب يا حب ولا نشك نريد لنا هو ده يبقى حب, يا حب ولا لكن حبك للوعب لكن حبك وعد اللي جزي يا ابو يا ابو يا بصار. عمي ابو يا, يا كسوى ولفه يا, يا قلب ده حاولك عيدي لكن حبك لكن حبك وعد اللي جزيل إن استزام Ana ana ana ana Ana ana ana ana Ana ana ana ana Ana ana ana علينا Ana ana ana ana On the basis, on the basis, on the basis, the different layers, layers and layers, and the tower, the tower, is high in the sky, in the sky, the يا خليك المنظور يما يام الحالات يا خليك المنظور حسين يا ليكي ترعينا ولا ولا ولا ولا يا رايزنا